التسجيل الثامن عشرة. استمع إلى التراكيب ثم اختر الكلمة المناسبة مما بين القوسين وانطق العبارة ألف طريق السماع ب اليوم الاخر ت يكفرون بالطاغوت ث احدث